الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ له وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ له وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمانوا يا أيها الذين آمانوا اتقوا الله حق تقاتله ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها يا أيها الناس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 ومن يُطْعِ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعده فَإِنَّ خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وارحمك الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأحمد الله تعالى إخوة الإسلام على جمعي بكم ولا أخفي في ذلك سعادتي وسروري بجمعكم هذا وباستئنا في درسنا المبارك بعد توقف دام لأسبوعين سائل لله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا هذه المنة وهذه النعمة الكبرى ألا وهي نعمة سلوك هذه الطريق المباركة طريق العلم، وتعلمون من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، فكل خطوة تخطوها في طلب العلم حقيقتها أنها خطوة تخطوها إلى ماذا؟ إلى جنة رب العالمين. سبحانه وتعالى لأن العلم لنعلم إن ما هو وسيلة وليس غاية العلم وسيلة لا غاية أحمدوا سبحانه وتعالى على عظيم فضله وكمال نعمته بهذه المجالس المباركة التي لولاها ما بقيت الأرض فالدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا من ذكر الله وما ولا علم الله علم الله إخوة الإسلام أني لولا هذه المجالس لكانت هذه الحياة شيئا مملا فبها أستعذب هذه المجالس هذه الحياة وأزوق لزتها وأجد نفسي ما أجد وأنا فيها بحق بحق أجد نفسي ما أجد مسلما نعم ذا شأن نعم وذا شرف نعم سائلنا الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على هذا الشرف والفضل دائما أبدا بإذنه سبحانه وتعالى إخوة الإسلام أبدأ درسي بدعوة مباركة أن فيها عن أحد إخوانكم من طلبة العلم يسره أن تشاركوه فرحه وسعادته وذلك بعقد زواجه الذي يكون في مسجدنا العامر هذا مغرب يوم الإثنين فلا تحرموه شرف حضوركم وفضل وجودكم فذلك يسره شديدا أن يمتلئ المسجد بكم إخوة الإسلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بينه وبين زوجه على خير وأن يبارك عرسهما وأن ييسر لهما بناءهما بإذن الله تعالى وأن ييسر لسائر شباب المسلمين وطلبة العلم من بينهم خاصة سبل النكاح وأما المتزوجون فبارك الله لهم في زلاريهم وأولادهم ونسائهم أقول هذا دعاء وقد أثرت أن يبدأ الدرس هذه الدعوة التي تسر فلست ألحقها بعد بدعوة <تصفيق> قد تضر <تصفيق> نفرا من الناس الأصل الثاني والثلاثون يقول الدكتور بكر ابن عبد الله ابن أبي زيد العلامة الأديب المحقق أن حرير عليه رحمة الله سبحانه وتعالى وسائر علماء المسلمين الأمانة العلمية يجب على طالب العلم يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء هذه خمسة. خمسة تلك خمسة عدها المصنف رحمه الله يجب فيها أن يتحلى طالب العلم لا يقول بالأمان وإنما بفائق الأمانة فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها وصلاح أعمالها في صحة علومها صدق فسدت أمة اليهود لما فسدت ماذا أعمالها وفسدت أمة النصارى لما فسدت علومها فأمة النصارى أمة فاسدة العلوم لأن علومهم بيدي من رهبانهم وأما أمة اليهود ففسدت لما فسدت أعمالها ولذا نقول سراطا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم قوم عالم ولم يعملوا ولا الضالين قوم عبدوا الله على جهالة وأمة الإسلام بين لا إله أولا ولا إله قوم علم وماذا؟ يبقى إذن فساد الأمة من فساد أعمالهم وفساد العمل من فساد ماذا العلوم قلت والمثل في ذلك يضرب أمة النصارى فسدت أعمالها لفساد علومها وفساد علومها في قلة أمانة رجالها ألم يقول الله فويل للذين يكتبون الكتاب يقول الله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل اللهم مما كتبت أيديهم وويل اللهم مما يكسبون يب فساد علومها من فساد رجالها، وفساد رجالها في قلة أمانتهم، وفساد علومها أعمالها من فساد ماذا علومها؟ إذا فمرد هذا إلى ماذا إلى أمانة رجالها؟ قال فيما يرو يروون أو يصفون، فمن تحدث في العلم بغير أمانة؟ فقد مس العلم بقرحة ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة فاسمع إذن يبقى أول ما يكون من الأمانة أمانة التصدر أمانة ماذا؟ التصدر وهذا منصوص عليه أو هذه الأمانة منصوص عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم أن يوسد الأمر إلى غير أهله تفسيرا لإضاعة الأمانة، وكما جاء صريحا في الحديث الآخر إن الله لا ينتزع العلماء. انتزاعا يعني من صدور العلماء العلماء ولكن ينتزعه بقبض العلماء فأين إضاعة الأمانة قال حتى إذا لم يبقى عالم وفي رواية حتى إذا لم يبقى عالما وفي رواية الثانية لم يبق عالما وكأنها عقوبة ربانية تتنزل بالأمة وهي عقوبة ماذا قبض العلماء وكأني أنادي على أنفسنا بأن الأمة ما نكبت بموت سلاستها الكبار إلا أنها حيناً انصرفت عن علومهم وحينا تطاولت ماذا عليهم؟ وحينا أخرى زرعت الخلافة بينهم وحينا وحينا فكأن الله عاقبها لأن عاقبة عدم شكر النعم ذهابها عقوبة جحود النعم ماذا ذهابها هذه عقوبة موت العلماء لأنه قال حتى إذا لم يبقيه عالما كأن الله تعالى ابتلاهم بهذا والعلماء أدلاء الأمة ومصابيحها فكيف إذا ذهب علماؤها شوف ماذا قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا وفي قوله اتخذ الناس من شيخهم الناس ما شيخهم علمهم ولا شيخهم دينهم ولا ورعهم شيخهم الناس وما أكثر ما نشيخ اليوم أو من نشيخ وما هذه الألقاب الضخمة التي يمنحها الناس لبعضهم البعض إلا من هذا الباب أيضا اسم لك العلامة الإمام البحر الزاخر ولا الزخار يا أخي ما تقول ده أنت بتجي تقول ابن تيمية تقول إيه ابن تيمية حتى حين تظن عليه بماذا بالتشيخ بالك تقول هذا قول مالك مالك صحيح لكن لو كحدث. هذا مع بعض كنت جالس وتعمدتها ومن أول مجلس ما شيخ أحد لا من سابقين ولا من لاحقين فقلت ولكن الحق في هذه المسألة خلاف ما قال زيد قال كيف تقول زيد قل الشيخ زيد قل إمام قل علامة يا أخي أنت من الصبح عمال لا قلت الشا... الإمام الشافعي ولا قلت إيه الإمام ولا قلت شيخ السامة تهمية حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا وهذه عقوبة أخرى أو عقوبة أخرى هي أشد من أختها تخذ الناس رؤوسا جهالا تصدر الأحداث وهذا من ضياع الأمانة وهي أمانة التصدر قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا نعم ولذا كان المأمون يتهكم بهذا الضرب من الناس رحمه الله تعالى الإمام الخليفة المأمون كان يتهكم بهذا الضرب من الناس يقول يطلب أحدهم علم الحديث سلاسة أيام ثم يخرج فيقول أنا من أهل الحديث يطلب أحدهم الحديث سلاسة أيام ثم يخرج على الناس فيقول أنا من أهل الحديث إيه والله كما نجد اليوم بضعة الأثري التي زارت هذه ونبع عليها شيخ الألبان كل واحد كده مسك ورقة وقلم يقول بقلم الأثري فلان أو بقلم أبي فلان الأثري أبو فلان صحيح اتجعلن بإلم بإلم يقول بقلم الآثر فلان إلى آخره هذه البدعة شو يقول يطلب أحدهم الحديث ثلاثة أيام ثم يقول أنا من أهل اللي من أهل الحديث وكان عمر رضي الله عنه يقول تفقه قبل أن تسود لأن التصدر مانع من العلم فليس كل من تصدر يتعلم وإنما غالبا ما يكون التصدر مانعا من هذا من العلم وقد قالوا في المثل قديما تزبب قبل أن يتحصرم